فتنحصل في أربعة أشياء الأول السيف فإن السيف هو أكثر ما يستعمل في القتال وراء كانوا يعرفون أنك منه ولذلك يقول غيرهم السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الله و الله فهكذا الثاني الرمي الرمح هو حديدة محددة رأسها جكيك محدد يجعل هذا الطرف في رمح يعني في اصلا طويله إذا قاتلوا فإنهم يطعنون به فيقعوا في الصدر يقعوا في البطن ويقعوا في الظهر في من السلاح اليدوي أكستين والخنجر، والعصا ونخلها، الرجال ايضا أيضا يقاتلون بها إذا كانوا من قريب. الرابع الرامي أبي السهام وكانت السهام عندهم يقرونها من, من شجر، من شجر الطهي السمر والسلم لمنفعة أذمنا. يحددون طرفها في رأس الستين أو نهوه يحددون طرف ذلك السهم ويجعلون في الطرف الثاني شعبه يعني في رأسه ثم يجعلونه في القوس القوس اذن يقعونه من السجل الأخضر يقدروا أنباء أو نهوه وهو أخضر ثم يعكفونه كنصف دائره فاذا يبعث بقي على انحنائه منحنيا ثم يجعلون في احد طرفيه محلا للسهام التي يرمى بها ويربطون طرفيه بخيط او بحبل يسمونه الوتر ويجعلون السهم في رأسه هذه الريشة المحددة ومن أنفالهم قولهم قبل قرمي جراس السهم قبل أن يرمي بالسهم بد أن يحدد ريشته يرمون بهذه السهام من أهل قديم ماتورا أن اسماعيل عليه السلام كان يصيد بهذه السهام يصيد الضباء أو نهوها على أهله فهذه هي الأسلهة عندهم كانوا أيضا يقاتلون على الإبل ويقاتلون على الخيل وعلى البراجين وعلى اللغال ويقاتلون أيضا على الأرجل قال الله تعالى فإن خستم ذا رجالا أو وكذانا يعني إذا حضرت في الصلاة وأنتم في حال القتال وفي حالة المسائرة فإنكم تقاتلون ولو وأنتم تصلون تصلون وأنتم تقاتلون إلى أرجلكم أو إلى خيولكم الرجال وركبانا هذا أكان سلاحهم كان أيضاً ما يلبسونه بالحرب الجرع الجرع الذي يلبسونه على البدن ويسمى الجوشن وأول من صنعه داود عليه السلام قال الله تعالى وألمناه صنعه لبوسلكم لتخصينكم من بأسكم هذا الدرع من حديد كنحاسن او نهوه حديد مقطع يدخل او اذار ثم يلبس كانه ثوب يشكر المنكبين والبطن اللهم حتى اذا وقعت الدهر لم يخلقه وكذلك السيف يقال لا يحرقه ومن ما يلجسونه الخودة التي تلبس على الرأس الخودة لها عدة أسماء تلبس على الرأس حتى تقي الرأس من رفع السلاة فتسمى الخودة وتسمى البيضة وتسمى المظهر وهذه من أسمائها أيضا الجن يصنعون بقدر الرأس هيئة الكعبة أو هيئة القلنسوة التي تستر الراس من الحديد وتستر الجوانب الرأسية الأرميني الخدين حتى إلى وقع السلاح به الأمد أي يصل إلى الراس الا اذا كان قويا ويجعلون في هذه الخوذه في يجعلون فيها مثل الحلق ذكر وقاتعهن قالوا اتان عليه صلى الله عليه وسلم هذه المظهر ويسمى البيضة يقولون وهشمت البعضة على رأسه ودخلت حلقتان من حلق المظهر في أجنتيه فانتذبه مبار صحابة أبي أسنانه حتى سقطت إحدى اسنانه من قوة اتنابه بهما هذه الخولة لها هذه الأسمى لكثرة استعمالها خوزة مجاما ويظهر مبايرة يعني تقي الراس من وقع السلاح فهذه من ما كانوا يلبسونه في القتال في هذه الأجناء في قبل الماضية التي قبلها اخترئ الحرب بالرساط وبالبندق وفي البعوض اعتقد أن ان هذا بدعه لا يجوز فاعترض على أئمة الدعوه منكرا عليهم ذلك في قوله وها انتم قد تفعلون كظاهركم حوادث قد جاءت عن الاب والجد كحرب ببعروض وشرب لقهوة وكم بدء زادت عن العد والحد فجعل هذه من البداء الحرب ببعروض واجابه اباء أئمة الدعوه بقوله ومن اعجب الاشياء يعني من ما ابتداتموه وأعجب شيئاً أن أددت لقهوة مع الحرب بالبارود في بداي الضدي يعني تؤدي أجيب البداي والبداي لا تقوم إلا في القربات والحاصل أن هذه كانت الأسرهات عندهم محتاج عظا إلى أن يغفر شيئاً مما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان له ثلاثة رما عاده أن الرمي يقدر مثلين عصاً طويلةً يكل من رأسيها حديدة محددة تستكين أو كرأة في المقصية ثلاثة لمعنى أصابها من سلاح بنقينكا بنقينكا كانت حربهم في عسنة أربع أو نهوها وذلك لانهم هموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا ولما أطلع الله تعالى نبيه على أنهم أعزموا على قتله حاصرهم ونزل في قصتهم أول سورة الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من جهلهم باول الحشر ولما حاصرهم وراوا انه قد ضيق عليهم عند ذلك رحلوا يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين كانوا ينقضون البيت حتى ياخذوا خشبه او ابوابه هكذا كان من جمله امام الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رمان كذلك ثلاثة قسي القسي واحد بها قوس إذا كنا عن عودا رطبا عرضه مثلا كنصف بوصة يقطعه أكبر ثم يعكس كنصف دائره ويربط وإذا يبس بقي على امتنائه ثم عندما يريدون الرمل يربطون في طرفي هذا الحبل الذي يسمونه البشر يجعلون السهم للطرف ويجرونه حتى ثلاث طرفه ثم يطلقونه فائدا طلق أقدر هذا استهان يصل إلى ما يصل إليه هذه ثلاثة كواص كواص اسمها الرضحة وواص شوحة وواص صفرة أتى الصفرة الشوحة عصية معروفة إلى الآن تقريبا من خيزلان ترقى من اعضاء الشجر ويفرح منها اقواس هذه الرماه والاقواس كذلك الترس الترس عرفنا انه له عده أسماء سمي ترسا لأنه يتكرس به يعني يجعله على راسه كحصن يقالوا أتتبس بالجدار عن العدو يعني جاءت وحنا أكان <تصفيق> <أتعال> له ترس <تصفيق> تمثال رأس الشمس الذي جاء على الرأس أبئت من صورة رأس الشمس فكليهما كان فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل أتره لصورة التي هي الرأس كبش فلما أصبح مرة وإذا هو كان انطمس هذا ترس كان يلبسه فقد ذكرنا أنه أدخ أنه أكان عليه مظهر والمغفر والترس أفريكي قتال أحد ويسمى أيضا بيضة يقولون وهشمت البيضة على رأسه يعني الترس ودخلت حلقتان من حلق المغفر أي في أجنته هذا هو اسمه ترس واسمه خودة ومجان واسمه بيضة والبيضة نوعا منه لهذا ويسمى مظهر يقول أكان له سيف اسمه البنفقاء أتنف له يوم بادا وهو الذي رأى ذي الرؤية يوم الأخر كان لمنبه ابن الحجاج السهني كان له هذا السهم هو مما نقتل يوم البدر لقوله كان كل الأنفار لله والرسول أخذه نفل معني من الغنيمة وكان قبله أهل أهدب نساهم الذين قتلوا في في, في بدر منبه نباية ومنبه ابناء الحجاج من ينسهم كان من رؤوس المسكين ومن الذين قتلوا في أعفاده هذا السيف الذي هو ذو الفقه اعتأنه محدد له ذكار يعني من هني. الفكار في الأصل ظاهر بعيد من قولهم أفكره يعني أعطاه فكارا يعني بعيدا ذكروا أنه رأى فيه اليوم في المنام رأى فيه في شيء فيه ثنة في صحيص صفيحين أنه قال رايتك اني هزلت سيفي المنقطع انقطع صدوه انقطع ذلك السيف ان كلمه المنقطع وبسر ذلك بما أصيب من الصحابه يوم احد هكذا يقول هزلته مره أخرى فعاد كما كان فإلى فسر الكسر الأول بوقعة أحد وفسر عوده كما كان مما فتا الله عليه من غزوة الهدس واجتماع المسلمين وما حصل بعد ذلك ورأى عيضة أن بكرا تنهر وإذا ما حصل من القتلى في غزة أخر يقول وأصاب من سلاح لن يتعن قائم ثلاثة أسيار لما أن أبن يتعن قائم هزموا وهربوا كان لهم اسلحه كانت أموالهم كلها على يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت اموال بن قينقاع كانت اموال من النظير مما لم يطعت به المسلمون فما اوجدتم عليه من خيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بن قينقاع هم أول من اؤمن فرج من المدينه اليهود الذين كانوا في المدينه ثلاث قبائل بنو كاينكا و وابن النوير وابن بنو قريبه و كلهم نقب الاهل أبنو جاءت أهدهم ورأت يسوقه يسوق دكانه وكانت متسكرة طلب منها انها تكشف وجاءب أبد ولما جلست عنده لأجل أنها تنافس وتشتري منه عمد الى أسفل ثوبها ورضى الطهر إلى ثوبها وهي جالسة بسباك أو بإبرة ولما قامت تكشفت هذا أن ثوبها قد أرضت فجلست وصاحت فجاء المسلمون وقالت هذا الذي سأل إذن ذلك نتوا أهد لهم فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما طردهم كان لهم أسلحة ولهم أيضا اعتاد فكان ذلك مما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم السيف ذو الفقار وكذلك ثلاثة أشياء السيف أقلعي وسيف يدعب التاق والسائف يدعى لهم عيد القلعي موضعاً في البادية يقال له نرجع نرجع لك الأهل فإن يصنعوا منها سيور أقديماً يستخدمون منها أحديداً ويصنعون منه السيور كذلك السيف الذي قال فتار بحجة عيوة قوته يبتع من قبرته كان أيضا عنده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المخدم ورسول أصابها من الفلس صنم اللي طيب هكذا لما أكسر ذلك الصنم وجدت عنده هذه الأسلحة فوجد عنده السيفة يقال له المخدم والسيفة يقال له رسول أقال عن سبن ابن مالك رضي الله عنه كان ناعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وقبيئته في الله وما بين ذلك تحلق في الله هل السيف له نعل النعل حديده تجعل في اسفل الغمد السيف يجعل له غمد فقماده الذي يدخل فيه معروف الى الان أن الطبيعه فهي التي تكون عند مكبر السيف عند مكانه الذي يكبر معه جعلت جعل نعله في الله وكبيعته في الله وجعل ما بين القبيعة وما بين النعل احلاق في الله ودليل على استعمال في في السلام يشدى لشاء الدروع أصاب من سلاح قادر خينقى درعين الدرع يقال له السغدية ودرع يقال له هبه عرفنا الدرع وهو جوشا الذي علمه الله داود فقال الله تعالى وألنا له الحديد أنعمى سابقات. وقدر في السرد يعني هلعن الله له الحديث فكان الحديث في يدهك العجيب يصنع منه هذه الاسره التي هي الدروع لتحسنكم من باسكم ذكر في قوله تعالى والسرابي لتقيكم باسكم فأصاب عين وسمي السقديه وفضة هكذا يقول روى محمد بن مسلم الآن له محمد بن مسلم رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأخذ جلعين جلعفو ذات الفضول ودرعوه الله ورأيت عليه أم خيبا على العين أجاة الهوى والسغدية هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعد الإدة ويتهصل عند مقابلة الآدع يتهصل إذا كان سوف يقاتل عدوة لقول الله تعالى واخذوا هدركم ولقوله تعالى وليأخذوا أسلهتهم هذا كان يعد العده من جمله ذلك انه يلبس هذه الدروع حتى يتهصن يلبس الدرع على البدل ويلبس المجن على الراس ويأخذ معه سيفا أو رنها أو خنجرا يقاتل به فكل ذلك من أخذ الحذر الذي أمر الله به واخذوا هذركم لأنه يلبس درعين الدرع في المقدم ودرع في المؤخر ان يلبسوا على صدره وجنبه وجنبه يلبسه على ظهره وجنبه وكتفه حتى يكون ذلك أقوى أن تحصنا فلا بسج العين يوم أهد ولا بسج العين يوم خيضا انتنوا الصحابة رضي الله عنهم أبنك لأسلحته حتى نقلوا دوابه التي كان يركض وكذلك عرفوا دوابه وكم اثر ومكان موتها دليلا على شده حرصهم وعلى اجتهادهم في نقل احوال النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انهم في امور الدين اشد اهتماما حيث نقلوا الامور العاديه إذا كذلك نقلوا العبادات اهتموا بالعبادات اهتموا بالقران اهتموا بالعبادات لا شك ان اهتمامهم بها اقوى من اهتمامهم لنقل جواب يعني فرشه خيله و اجروعه وآثلهته ومن ذلك الفصل الذي بعده في صفه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بعد هذا الفصل تفسيرا لذا ما جاء في هذا الفصل من الألفاظ الغريبة ألماذا نقل صفته معلوم أنه بشر كسائر البشر أنه انسان يمشي على قدميه ويرتش بيديه ويسمع بأذنه وينظر بعينيه وله لسان يتكلم به وشفتان يعني كسائر البشر ومع ذلك اهتموا بناقل صفته هل احد يقدر على أن يتمثل بها؟ أصفت خلقية الله تعالى هو الذي خلق البشر فقال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي أعطى كل شيء أحسن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان نقياً إذا نحن ليس بإمكان أحد منا أن يصنع نفسه حتى يكون شبيها لخلقه بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصنع أولاده بمنى أنه يجعلهم على خلقة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة نقلوا خلقته وهيكله لأجل أن يعرف الناس أن الله تعالى خلقه بأهسن تقويم لانه خلق الإنسان كله أبي قوله تعالى أنه خلقك وسواك فأذلك في أي صورة ما شاء رتبت لقد خلقنا الإنسان احسن تقويم ويتفوتون فمنهم من أجعله الله تعالى في أحسن هيئة وأحسن صورة كما ذكر عن نبي الله يوسف أن الله تعالى أعطاه جمالا افاق به على غيره حتى هتمت به امرأة العزيز ولما ذكر النساء أنها تراوضها تعالى النفس جمعت فن وأطعال تخرج عليهم فلما رأيناه أكبرنا أعظمنا خلقته وقلنا ها لله ما هذا بشر من هذا إلا ما لكم كريم خلقه الله تعالى وجعله بأحسن خلقه هذه من خصائص أعيئ نبي الله يوسف ويمكن أن نبينا صلى الله عليه وسلم أطيع ايضا تدارك من هذا الخلق الجميل الخلق الحسن. ذكر أن انس رضي الله عنه كان يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعض التابعين هل وجهه كالسيف يعني له بريق فقال لا وجهه كالقمر الكمر اتم نورا من نور السيف ومن سؤاء السيف الي على انه صلى الله عليه وسلم اجعل اوضي اتم هيئه الي ادل ذلك على اختياره ان الله تعالى اختاره عن حمل الرساله وجعله في هذا الخلق الحسن ولو ان الكفار احتقروه في اول الامر وابوه بانه يتيم وفقير وقالوا لولا انذر هذا القران على رجل من القرية سئني عظيم يعني لماذا لم ينزل ألا من هو أشرف منه وأفضل منه ولكن الله قال أه أقسم رحمة ربت يعني لا يتصرفون في رحمة الله تعالى يقول أروي ان انس رضي الله عنه قال كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول اي انشدوا هذا البيت امين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايد له ظلامه وصفه انه امين وانه مصطفى الامين المؤتمن والمصطفى المختار بالخير يدعو اي يدعو بالخير يد الناس اليه كضوء البدر يعني نور وجهه ضوء وجهه كضوء البدر هكذا وكذلك وصفه ايضا أمه. ابو طالب في قصيدته الطويله اللاميه يقول فيها و ابيض يستسقى الغنام بوجهه يعني هذه منصفته و ابيض يستسقى الغنام بوجهه اليتامى يعني أنه يواصل اليتامى هكذا ايضا فهذه من صفاته يستسقى الغمام برجه وانه من ثمار وأنه وانه يقول انه بورده على الارامل يقول روي عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير ابن ابي سلمى في حرم ابن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى باشارا كنت المضيء ليله الباب الليل هكذا زهير من احد الشعراء الجاهليين الذين لهم المعلقات يمده هذا الملك الذي يقال له هيران ابن سيناء يقول أنك من غير البشر إن كنت في كما يضيء طمر يقول ذلك مثل قول ابي طالب ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مره استهدأ فلما استهدأ اجاب الله دعوة ونزل المطر فقال صلى الله عليه وسلم لو رأى ذلك أبو طالب لن تفقى لبعبهم أتا أنك تعني خوله في هذا البيت وأبيض استثقى الغنام بوجهه في مال اليتامة اسمه للأرامل فقال أجل فآكد هؤلاء الواصفون لما أنشد أمر سلام ذهير ألو كنت من شيء انتوا بشري كنت المضيئ ليله البدري يقول أمر جلساء كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره يعني أنه هكذا المضيء كذلك ليلة البدر نكره بعد ذلك هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض اللون مشربا بالحمره ادعج العينين سبط الشعر كف اللهية اذا وفرة دقيق المشربه شان عنقه ابريق فضه من لبته الى شره شعر يجري كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره شافين الكفين والقدمين اذا مشيت ان ما ينحط من صدر اذا مشيت ان ما يمتلئ من سفر اذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ، ولا ليه عرقه أطيب مبيه المسك الأذفر ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا الفاجر ولا اللئين <تصفيق> لم أرقب قبله ولا بعده مثله هذا عذر عن علي رضي الله عنه أرواه النساء صاحب الطبقات اراه المجلد الاول صفه ارنمي وتسعم وله شواهد في الصحاء والسمنه افقوا له ابيض اللون وصف مطابق لما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم اتى انه ينير اتى ان نوره نوره الكرمات اي القمر <تصفيق> وقوله مشربا بخمرة البياض في الوجه إذا كان أشرباً بخمرة كان ذلك أجمل له وأفضل ذعج العينين يعني سعة العينين سابق الشعر الشعر إما ان يكون سابقا وإما ان يكون جاداً فالسبق الشعر الناعم الذي يتدلى والجاد الشعر الذي يتعقد فكان شعره شعر راسه سبقا يعني يتدلى وكان له وفره قد تصل الى المنكب وكان يتعاهدها يتآدها بالدهن يدنا بزيت أو بسمن أو نهو ذلك وكان في أول الأمر يعقصها ثم بعد ذلك غرقها هكذا كان شعر أكث في المهية أي أكث في المهية يعني أن له لهيا على خديه وعلى ذكنه الذقن اسفل الوجه يسمى ذقن ولو لم يكن فيه شعر والخدان هما اللحيان اللحي الذي هو من بطن السفلى في الشعر النبوي فعل اللحيان والنبت على الذقن يسمى لهيا. أكثر سيله بما هو أعلاه. فكان أكثر لهيا. ولكنه كان عبا يتعهدها كما يتعهد شعره. قد يسدها وقد يدهنها. ولكن بكثرة رص لها بالماء مع الوظو. كانت ثميطة لم تكن تتجاعد هكذا اثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن هذه ذلك هي الأمر بإعفاء اللهية أعفل لها وكر لها أوفل لها أرخل لها أفلم لها أعجز الشوارب أفف الشوارد قص الشوارد تفرق بين شعر الشاب وشعر العلم الوفرة الشعر الوهرة، الشعر الذي هو شعر الرأس في السنة عن آ رضي الله أنا قالت كنت أقصده أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من واحد وكان له شعر فوق الجمة وذون الوفرة الجمة الشعر الذي يصل إلى الأذن والوفرة الذي يصل إلى المنتب يمكن أنه قد يسمى وفرة وإن لم يصل إلى المنتب هذا معنى قوله ذا وفرة أي ذا شعر قد يطلق عليه وفرا والجنة الشعر الذي ينزل إلى المنشبين والوهرة الذي يصل إلى الأذن أو نهو ذلك دقيق المسربة دقيق المسربة الشعر الذي ينبت في وسط الصدر بعض الناس ينبت في صدره شعر وقد يعم صدره كله قد ينبت على بطنه هذا يسمى المسجد كأن عنقه إبريق في الله الإبريق واحد الأباريك المعروفة الآن والتي ذكرت في نعين أهل الجنه في قوله تعالى من أباريك وكأس من عنقه أي رقبته كأنه إبريق من الله ليس بذكير وليس بغلير يعني متوسط من لبته إلى سرته شعر يجري القضيل اللبه هي الرقبه التي تعلق هي القلائل يقول إنه فيه شعر دقيق يعني كأنه القبيل يعني كأنه الأصع من سرته إلى لبته السره معروف الذي هو السره التي بلسط البقل هنا بين السره إلى اللبه شعر ولكنه كالقبير يعني كالعود ليس في بطنه ولا في صدره شعر غيره يعني جوانب بطنه ولا في صدره يعني جوانب صدره ليس عليها شيء إلا هذا الشعر الذي بدأ من اللب يعني الثغرة إلى السرة وصفه بأنه شاذن الكفين والقدمين يعني كانه لم يكن يعتني بكفيه دائما بالادهان وكذلك القدمين فلأجل ذلك صار في كفيه شيء من الختونه شاذن يعني بها نوع من الفروشه والشذونه الكفين والقدمان وصدق بقوله إذا مشى كأن ما من صدر إذا مشى إذا كأنه ينزل من مكان مرتب ينهض من مكان مصدق وذلك لأنه يسرع إذا مشى إذا كأن ما ينزل من صخر يعني كأنه ينزل من صخر متدلي إذا الشفاء التفت جميعا يعني انه لا يلتفت بوجهه فقط بل اذا اراد ان يلتفت من يمين او يسار التفت بصدره وهذه ايضا من الأخلاق الحسنه كان ارقه اللؤلؤ العرق الذي يتحذر من الانسان من اثار الحرب قد يكون له خصوصيه اللؤلؤ هذا الذي يستخرج من البحر الذي له قيمة رفيعه ذكر في القران في قوله يخرج منهم اللؤلؤ والمرنع لبيح اركه أطيب من به المسك الازهر وصف الاركه انه بانه ابيض كاللؤلؤ وصف ريحه انه كالمسك الازهر النسخ الذي هو من اطيب انواع الطيب ذكر انه مره نام عند بنت ملحان وكانها تامت إهدى خالاته فرشت له نطعا فنام عليه ولما قام واذا هو قد ارق واذا ارق قد استنقع على ذلك الفراش فاخذت عرقه وجعلته في صافيه او قاروره وكانت سيده رائعه اطره وصفه بانه ليس بالطويل ولا بالقصير هكذا يعني متوسط القامه أليس هو طويل مفرط في الطول ولا قصير قطط مفرط في القصر أبل خلطته عالية متوسطة أليس بالفاجر ولا المئين الفجر هو الكذب واللؤم هو البخل فليس كذلك أجنبه الله تعالى الكذب وإنك لألا خلق عظيم فعناه عن أن يكون من أهل الفجور ومن أهل تعليف الكاذب وكذلك أيضا أليس باللئين أي البخير أو سجد الإمساك بل إنه كان أجود الناس في حديث ابن أباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل حين يرسل القران كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله اشاره هذا الحديث بالرجل ابي الكتاب لطائف المعارف واذا اشار امثله من جوده وأنه كان يعطي عطاء ان يعجز عن اعتبار الملوك وان ذلك كان سبب إسلام كثير من رؤساء العرب اعطى رجلا غنما بين جبلين وقال يا قوم اسلموا فإن محمد محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وانشد ابن رجب أما يدحى لبعض العجوات وقال لا طريق هذه إلا ابن النبي صلى الله عليه وسلم الأبيات في المده معنى زائدة. من زائدة يقولون معنى لا زكاة لماله وكاذا يذكي المال من هو باذله تراه إذا ما جيته متهللاً فأنك توفيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواهي يتعيثه فرجته الناره والجوجه ساحله ولو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها فلاتق الله سائلة في أعراض بيانه أنه ليس باللئي يقول لم أرى كاب له ولا بعده مثله أي أبي صفاته لان الله تعالى اجاب له على احسن الاخلاق في بعض الاظهار في حدث اليه يقول بين كاتباه خاتم النبوه هكذا في صفته الكتب الاولي وبين كاتباه شامه متوسطه على الكاتبين علامه على انه نبي أو علامة إلى أنه خاتم الأنبياء وصف يا بران بأنها مثل زر الحجرة الحجال هي ما يسمى بإروادات التي للخيمات بعضها يكون له خلق تدخل لها الزريق حتى تربطه في الخيمة يكون لها الزريق ويكون لها خلق فتدخل الهلق الزهير في الهلق وصفوه بانه ميزوزيق الحجله وقال بعضهم انه نزل بعضات الحمامه بين كاتبايه كان كثير من الكتاب يعرف نصيحته بهذا وكان منهم سلمان الفارسي لما هاجر وراء النبي وصلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر إلى ما بين كاتبين كان عليه رضا فأرخى الرداء الذي على كاتبينها ترآه فأكب عليه وعرف أنه النبي الذي ضشر به وصفه بأنه أجود الناس كثا يعني أثرهم أطاءا يجود بما في يده لا يبخل بشيء كان عنده أوسع الناس صدرا إليس المراد الخلقه أن صدره خلقه كان واسعا لأغلاعه وإنما المراد إن شراه صدره للمتكلمين والسائلين لا يحقد ولا يغضب شرح الله بذلك صدره كما قال تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني إن صدره بالإيمان والبناء النبوة الله تعالى يشرح صدر من يشع فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا هرجا يعني يكون في صدره من بساط إلى الإسلام والذي لا أهديه الله يكون في صدره انقبال ومسراهية للإسلام يجعل صدره ضيق فالرسول صلى الله عليه وسلم واسع الصدر رهب الصدر ينبسط أمام من يقابله يتبسم في وجه من يقابله يفرح بمن يقبل إليه يظهر الصرور ويظهر الهرة والانبساط أصدق الناس لهجأ لم يؤثر عنه أنه تنثر بتعلمة نابئة ليست صحيحة إلا أنه كان ينزح ينزح أهجانا ولكنه لا يقول إلا حقا ذكر صاحب المصابي الذي هو الزغوي وكذلك الذي شرها التبغيث في مشكات المصابيح، بابا في المزاح أورد فيه أهالي فيها شيء من المزاح منها أن امرأة جاءت تذكر زوجها فقال زوجك الذي في عينه بيار فقالت لا قال بلى في عينه بيار رجعت إلى زوجها يتنظر في عينه فقال أما تنظرين بياض السواد كل في عينه بياض أجعه رجل وقال احملني ما أتى أي في الغزل فقال أحملك على ولد الناقة ظن أن ولد الناقة اللكر الصغير فقال لا يطيقني ماذا افعل بولد الناقة فقال له الحاضرون هل الجمل إلا وعد للناقة؟ الجمل ولو كان الأكبر فإنه وعد الناقة جاءت امرأة تدعو, تدعو الله لي أن يدخل للجنة فقال إنه لا يدخل الجنه عجوز فبكت تظن أن هذا صحيح فقال أخبروها ان الله تعالى يقول إن إن شاءنا فجعلناهم أبتارا هذا الذي يقوله ليس فيه كذب وإنما فيه شيء من المزار أو في الناس ذنه ذكر أنه عاهد رجلا كان بينه وبينه وعد فوعداه في مكان فجلس في ذلك المكان في مكة قبل الهجرة ينتظره ثلاثة أيام حتى لا يكون مخصفا للوعد لن يأتي إلى عيش الرجل لبعض ثمهة عيام أخبره بأنه الانعزل ينتظر أو فأتنع في جنة ألينا هم أريكة الأريكة هي سلكة وسجية والطبيعة يعني أنه لين الطبيعة لين الأخلاق ليس شرسا وليس حقودا ولا غضوبا أجد له الله على أكرم أسرمهم الإشرة الإشرة المعاملة الحسنة قال الله تعالى وعاشروه النبي المعروف الإشرة الحسنة الإشرة الكريمة هي الخلق الحسن أليم الجانب وسهولة الكلام كذلك أيضا الأخلاق الحسنة البعد عن الشراسة وعن الاحتاج وعن سرعة التأثر وعن سرعة الغضب هذه تسمى العشرة عاشروا فينا يعني اصحبوا هن صحبة هسنة فهو أكرمهم عشرة مرآه بديهة هابة الذي يراه بديهة ولم يكن يعرفه يهابه مع أنه لينا، ليس يستعمل شيء من التصوير ولكن جعل الله له هيدة في القلوب من خالطه أحدا. وذلك لأخلاق التي جبله الله عليها ولأجل ذلك أصحابه كانوا يحبونه احب شيء عندهم حتى قال له عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك لا احب إليّ حتى من نفسي من كل شيء لله من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والله إنك أحب إليّ حتى من نفسي فقال الآن عمر فكان محبوبا عندهم يفدونه باموالهم يفدونه بأنفسهم يقول نائته ألن أرى قبله ولا بعده مهره صلى الله عليه وسلم هذه من الأفلاق التي أجذلت الله تعالى عليها أبقيت الصفات وغريبها إن غدا إن شاء الله والله آلم صلى الله عليه وسلم يقول علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره فهل يسلم لنا اطاله الشعر الشعر من الامور العادية وليس من الذي يجب أن يوفر ولأجل ذلك يهلق قد يهلق قربة كما في المسوك محلقين رؤوسكم مقصرين وقد يهلق عادة كما إذا النبي صلى الله عليه وسلم الهلاق وهلق أولاد جعفر لما مات صلى يقول على انه تربيته يقول على الله عليه وسلم في عليه قد يكون ذلك اذا كان الذي حمله على ذلك هو ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن توقيره ومن مهبته اخلاقه اتخلق باخلاقه ليس الاخلاق الجبليه فان الاخلاق الجبليه هذه لا يستطيعها التي اعجبنا الله ان كل انسان على اخلاق على خلق خلق ليس بامكانك ان تكون طويلا ولا ان تكون قصيرا ولا ان تكون مربعا ولا ان تكون ابيض الوجه ولا احمر الوجه الله تعالى هو الذي عطى كل شيء خلقه ويعتم الأخلاق هي التي إذا سمعت وتخلقت بها أبع تذهب وإنك لعلى خلق عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الملآت ثم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحس الخلقي ما هي حدود جزيرة العرب؟ حدود الجزيرة, الجزيره ما بين البحرين البحر الأحمر والخليج شرقا وغربا وكذلك الى حدود العراق لأن العراق كان الفرس والشام كان الاردن فليس هو للعرب وحده جنوبا الى نهاية حدود اليمن هذه كلها جزيره العراق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي اللون مشربا حمره أدعج العينين سبط الشعر كالثلحية ذا وفرة دقيق المسربة كأن عنقه أبريق فضة من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره شأن التفين والقدمين إذا مشاك أن ما ينحط من صدر وإذا مشاك أن ما ينطلع من صخر إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم لم أرى قبله ولا بعده مثله وفي لفظ بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجه وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بذيهة هابة ومن خالطه أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وقال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمه أذنيه رأيته في خلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم وقالت أم معبد حزائية في صفته صلى الله عليه وسلم رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم لم تعبه تجله ولم ولم به صالة وسيماً قسيماً في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أزج أقراً إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماو على البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه واحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم تحدرت ذبعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين وهو أنظر الثلاثه منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال انصتوا لقوله وإن أمرت تبادغوا لأمره محفود محشود لا عابس ولا مفند وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعه من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ليس بجاد ولا قطر ولا سفر رجل, رجل الشعر وقال هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع واقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر، أزهر اللون واسع الجبين فزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق. يجره الغضب أقن العرمين له نور يعلوه يحسبه من لم يتعمله أشم فث اللحية ادعج العينين سهل الخدين ضيع الفم أشنب مثلج الأسنان دقيق المسربة فإن تأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين بخم الكرابيس أنور المتجرد عصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجريك الخير عارف تبيين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين عريض الصدر طويل الزندين رحب الراحة شعن الكفتين والقدمين سائل الأطراف سبط القصر خمصان الاخمصين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال, إذا زال قلعا ويخطوط كفتواء ويمشي هنا ذريع المشي إذا مشات عن ما ينحط من صدب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام فصل تفسير غريب الفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم فالوضاءة الحسن والجمال والأبلد والجبين المشرق المضيد ولم يرد, ولم يرد, ولم يرد به الحاجب لأنها, وصف لأنها وصفته بالقرن والخجلة بالثائل المثلثه والجيم عظم البطن مع السرخاء أسفله ويروى بالنون والحاء المهمله وهو النحول وضعف التركيب والإزراء والاختقار للشيء والتهاون به والصالة صغر الرأس ويروى صقله بالكاف والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة أي ليس بأسجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين بل هو كما لا تعيب صفه من صفاته صلى الله عليه وسلم والوسيم المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له علامة والقسيم الحسن قسمة الوجه والدعج شد والدعج شدة سواد العين والأشفار شروف الأجفان التي تلتقي عند التغنين والشعر نابت عليها ويقال لهذا الشعر الأهداف فأراد, فأراد به في شعر أشفاره والغطف بالغين والعين الطول وهو بالمعجمة أشهر ومعناه أنها مع طولها منعطفه مثنية وفي رواية وطف وهو الطول وعيضاء والصحل شبه البحة وهو غلظ في الصوت وفي روايه صهل وهو قريب منه أيضا لأن الصهيل صوت الفرس وهو يسهل وهو ويصل بشدة وقوة والسطع طول العنق والكثافه كثره في الالتفاة واجتماع والأزد المتقوس الحاجبين وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسغبوغهما إلى مؤخر العينين والأقرن المتصل أحد الحاجبين بالآخر وسما أي على برأسه وفي رواية سما به أي بكلامه على من حوله من جلسائه والفصل فسرته بقولها لا نزر ولا هذر أي ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل والهذر الكثير وقولها لا تقتحمه عين من قصر أي لا تذريه لقصره وتجاوزه إلى غيره بل تهابه وتقبله والمحفوض المخدوم والمحشود الذي يجتمع الناس الذي يجتمع الناس حوله وأنصر أحسن والعابس الكالح الوجه والمثند المنسوب إلى جهل وقلة العقل وفخما مفخما عظيما معظما والمشتب الطويل والعقيقة, والعقيقة الشعر والعرمين الأنف والأقنى فيه طول ودقة أرنبته وحذب في وسطه والشنم ارتفاع القصبة والسواء اعلاها وإشراف الأرنبة قليلا وضليع الفم أي واسعه والشنب في الأسنان وهو تحدد أطرافها والمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة والجيد العنق والدمية الصورة والبادم العظيم البدن والمتماسك المستمسك اللحم غير مسترخي وقوله سواء البطن والصدر يريد أن بطنه غير مستفير فهو مساوي لصدره وصدره عريض فهو مساوي لبطنه وأنور المتجرد يعني شديد بياض, بياض ما, ما, ما جرد عنه الثوب ورحب الراحة واسع الكف والشعم الغليل وقوله خمسان الأخمصين الأخمص مرتفع عن الأرض من باطن القدم أراد أن ذلك مرتفع منها وقد روي بخلاف ذلك وقوله مسيح القدمين يريد ممسوح ظاهر القدمين فالماء إذا صب عليهما مر مرا مر مر مر شريعا باستوائهما واملاسهما وقوله يخطو تكفوا يريد أنه يمتد في مشاته ويمشي في رفق غير مختال وصبب الإنحذار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين احتمنا الصحابة رضي الله عنهم بنقل صفته الخلقيه التي هي خلقة خلق عليها ولا شك أن ذلك دليل على اهتمامهم بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث نقلوا إلى الأمة حتى صفة خلقته التي خلق عليها ولا شكل الإنسان لا يستطيع أن يخلق نفسه ولا يخلق ولده ولا يجعل نفسه الطويلا أو قصيرا أو ربعا أو وسطا أو وسيما أو سبعة بل هذه كلها من خلق الله سبحانه وبتعمل هذه الصفات. يعرف أن الله تعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أحسن الصفات أحسن الخلق ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة ثم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وقد حسن الله تعالى اخلاقه كما قال الله وانك على خلق عظيم اي اشرف الاخلاق التي يتخلق بها الانسان ليكون محبوبا تقبله النفوس وتحبه فان النفس الخلق من افضل السمات والصفات ولعله ياتينا اوصاف من حسن خلقه ولين جانبه ولكن في هذا الفصل اهتم بخلقته وبصفته وصف الصحابه ابو بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم وصفه علي في هذا الاثر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا بخمره يعني ليس بياضا كالشعب او كالبرس ولكنه مشرب بياضه بخمره وهذه من أفضل السمات والصفات وانه أدعى بالعينين أي واسع واسع فتحات العينين وأنه سابق الشعر أي نائمه ليس فيه جعودة ولا تعقد وأنه كث اللهية أي كثير شعر اللهية وأن له وفرة الوفرة هي شعر الرأس الذي فوق الجنة أو قريب الوفرة دون المنشب وأنه دقيق المسربة الشأر الذي في وسط الصدر إلى البطن يسمى المسربة كأن عنقه إبريق فضة عنقه في أن يركبته دقيقاً مثل الواحد الابري من لبته الى سرته شعر يجري كالقوي اللبه موضع ابتلاده من الصدر يعني انه من صدره أو من وسط صدره من رقبته الى سره شعر دقيق كانه اصعب أليس في بطنه أليس في شعر غيره بقية بطنه وصدره ليس فيه شعر وصفه بأنه شاثين القدمين الكفين والقدمين أي فيهما خشونة ولعل ذلك أنه يحب الخشونة أو أنه كان يشتغل وكان عظاً شهابياً ولذلك كان قدمه شاثنة أي خشنا إذا ما شاهدت أنه ينحط من صبب يعني كأنه ينزل من مرتفع وكأنه ينطلع من صخر يعني كأنه ينزل من صخور مرتفع إذا التفت التفت جميعا ألم يلتفت إراسي بقر عرقه عرقه الذي يخرج من جسده أبيض مثل اللؤلؤ، الذي يفر في القرآن يخرج منه اللعلع والمرجع عيه عركة أطيب من المسك الأدفر هذا من خصائصه ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني أنه لا يعاب بالقصاد ولا بالطول بالوسط أليس بالفاجر ولا اللئين أليس فاجرا يعني لا يصفه بكذر ولا باللؤم الذي هو البحر ألم أركب له ولا بعده مثله في لفظا بين كتفائه خاتم النبوة خطأة من, من بين كتفائه بخادر بائدة حمامة عليها شعارات من سمئات هكذا أجل هذه ألامه نبوته أجود الناس كفا ما ملك كفاه ينفقه ولا يدخره أوسع الناس صدرا وليس المراد أضخمة صدره وإن المراد أصفته أنه من الصدر أصدق الناس لهجه هذه من الأخلاق أنه لا يعتمد خليفاً بل كان صادقاً يتهرب الصد هذه من الأخلاق أو الناس ذمه هذه ايضا من الأخلاق ذمة العهد أنه يوفي بالعهد قال الله تعالى أو أووف بالعهد إن الأهد كان مسؤولا أهد الله وأهد العباد في قوله تعالى بالعهد بأهد الله إذا آهدتم وفي قوله وبعهد الله أوفوا ونحو ذلك ألي نفهم عريكة. هذا أيضا من الأخلاق السجية والخلق الحسن يعني أنه ألي أنهم قولا ألي أنهم أخلق أكرمهم هذا أيضا من الأخلاق أي من أخلاقه أنه يعاشر أصحابه عشرة حسنة ويكرمهم ويكون يتفوق عليهم نرأه بديهة, بديهة هابة إذا رأاه أي إنسان أفإنه تاقع في قلبه له الهيبة من خالطه أحبه هذا أيضا من أخلاقه أبقى من عامله أفإنه يحبه أناعيته الذي جنعته يقول لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم هذا. جاء هذا الحديث في جامعة الترمذي وفي دلائل النبوه البيحقه جمع بين خلقه وخلقه هذا من كلام علي رضي الله عنه وكان البراء بن ازر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا المربوع هو الوسط بين الطول والاكساب بعيد ما بين المنشبين هذه أيضا خلقه أنه كان بعيد ما بين المنشبين المنشب هو الطرف الكتب بين الكتبين فرق له شعر يعني شعر في رأسه يبلغ شهمة أذنه وكأنه إذا زاد عن ذلك يقصه أرأيته بفلة حمراء يعني الفلة هي اللباس الذي يتكون من إزار ورداء اختار مرة أن تكون أي أن تكون حمراء يقول لم أرى قط شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيحين ثم ذكر بعد ذلك الكلام أم مأبد الخزائية هذه صفة صلى الله عليه وسلم وأم مأبد هذه انرأة من خزاءة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أقر وابن العريقة الدليل وعامر بن فهيرة أي أربعة ولما وجدوا بيتها خضرها أناقوا عنده وجدوا شعة هزيلة فطلب أهل ما جاءتها مسها ضرعها وقال أو طلب أن الله تعالى يجرها فحفلت في الضرع كبير ثم قال أهلبوا فحلبوا وملأوا أقداها وملأوا عواميها من أجال اللبن وشربوا وتركوا عندها لبنا بعد ذلك قال أقلص أيها الظرح فقلصوا عادت نتا فتعجبت منه ولما جاء زوجها أخبرته أمرها بأن تصفه هو الصفات بما في هذا الأثر هذه الصفات أجكرها ابن إسحاق في السيرة وسرحها وكذلك ابن القيم في زاد المعاد وابن كثير في البداية والنهاية وكذلك الذهبي في التاريخ وغير ممن أذكر هذه القصه اهل مكه بعد ما خرج لم يدر أين توجه ثم في اثناء الليل سمعوا هاتفا يتكلم في مكه ويذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وما حصل منه من سعر مذكور في السيره عرفوا بذلك انه توجه في لذلك الذي من الجان رفيقين لحلا خيمتي ام معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به يعني رفيتيني أي الرسول وابو بكر حلا خيمتي أمي معبد اسألوا أختكم عن عشاتها وهلابها يعني أنها حصل منها هذا الأمر بعد ذلك جاء زوجها وقال أصفيه لنا أفكالت أرأيت رجلاً ظاهراً للوضاءة أبلج الواجه فسر الوضاءة بأن الفسن والجمال الوجه الرضيع الذي كأنه يضيء من الجمال أو من الفسن والأبلج المشرق قالت أبلج الوجه أي مشرق وجهه مضيء ولم يرد به ولم يرد به الحاجب يعني الأبرج لأنها وصفت الحاجبين الحاجب قرن يعني أنها أجيب أي شيء أعتقد كرنا أحد الحاجبين بالآخر فلم يكن بينهما فاصل هذا نصبه ذكرت أنه حسن الخلق. يعني أن خلقته أحسن الخلقة لم تعبه ثلجة إذا أشترك أنها عظم البطن إن خائن أسفله أي ليس أرغم البطن وليس مستركها هكذا لم تعبه ثلجة يقول أنه يروى بالنون يالفع يعني ألم تأبه نحلة النحول أضعه التركيب النحلة يعني أليس نحير أليس ناحلا يقوم ذلك عيبا ألم تزري به صعلا الاجراء الاحتقام أي ألم يليس به ما يزريه ما يزري به ويحكدره الاحتكار للشيء والتهاون به الصعلة لم تزري به صعلة الصعلة الصغر الرأس أي ليس صغير الرأس رواه بعضهم الصقلة الصقل الصقل, الصقل منقطع الأبناء من الخاصرة يعني لم تجن بهذه الصخلة فليس من قطع الأولى من الخاصرة ليس بأهلك عظيم البطن ولا بشديد الحق الجنبين أذل هو كما لا تعيب صفة من صفاته أي جميع الصفات التي وصفته كلها انا ادفع له تقول وسيم الوسيم الوس... الوسيم المشهور بالحسن الوجه الوسيم الوجه الحسن صار الحسن له علامة وجمال قسيما فسر القسيم حسن القسمة الوجه أن وجه ليس فيه أي عين أبن وجه حسن القسمة في عينيه دعج وفي أشفاله رطف الدعج شدة سواد العين هذا عكد فسر يعني أن سواد العين شديد الآيل خلق الله تعالى فيها سوادا وبياضا والبصر يكون بالنقطة في السوداء التي في وسط السواد فتصفه بأنه يعينه دعج وفي أشفاله غطف ما المراد بالاشفار الحروف الأجفال الحروف الأجفال التي تلتقي عند التغمير والشعر نابت عليها ويقال لهذا الشعر الأهداف أتريد, أن في شعر في أتريد به في شعر أشكاله الله تعالى يتفلق هذين العينين لكل حيوان مرصد صغير وكبير وجعل لهذه العينين غطاء وهو هذه العجزان حتى يغنر عينيه إذا احس غبار أو دخان أو تراب أو ما أشبه ذلك حماية لهذه العينين في الحيوانات في كلها حتى الطيور الصغيرة أكل طير له عينان ولهما أجفان فهكذا في هذه الأجفان أطراف أجعل الله في هذه الأطراف هذا الشعر ويسمى الأهدام إذا قطع نبت بإذن الله وإذا وصل إلى منتهى لم يزد لماذا جعل الله هذه الأهداف هذا الشعر ألي يكون حماية للعين أما يتساقط قد يتساقط تراب أو غبار من الجابة أو من الشعر فإذا سقط التقفت هذه الأهداف ثم بإذن الله تلقيه ولا يصل إلى العيد فهكذا تقول في عشفاله غطف الغطف اروي غطف ورؤية عطف أي, أي طول الغطف اشهر أي أنها مع طولها منعطفة مثنية رواه بعضهم في أشفاله وطف أي, أي طوطول هذا كله من غسن في صوته صحل, صحل يقال أصحل صوته أني حصلت معه بحة يقول أبو هريرة إننا كنا ننابهين منها في حجه ابي بكر حتى صاحلت اصواتنا يعني ابحث ينادنا ان لا يحج بعد الان مشرف ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه ومن كان له عهد فاهده الى مدته ومن ليس له عهد فله أربعة أشهر إلى آخر ذلك فذكرت أن في صوته صحل أي لها ويقبر الصحل أنغلب الصوت فرواه بعضهم صحل الصحل أكريب منه أكثر ما يطلق الصحل على صحيل الفرس يقولنا الرغاء البئير وثغاء البقر وصحيل الخيل ولكن ها الصواب الثواب أنه الصحل أي البحر تقول في عنقه سطع سطع